الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فما زلنا مع الشرط الاول من شروط صحه الصلاه الا وهو الطهارة تكلمنا عن الطهاره من الحدث <تصفيق> الغسل والغموض الحلف الاصغر والحدث الاكبر تكلمنا كذلك عن الطهاره من النجاسه الظاهر الكون والبدل والمكان من النجاسه وعرفنا ما هي النجاسه وكيف نطهرها يبقى الحديث عن طهارة اصحاب الاعذار و... او التيسير بمعنى عام التيسير الذي يستوى على ثلاثه لها في الصحابه لانه بقى تيسير في او على مدنيات في المال تيسير على من كان يلبس الخف او الجوره او مشاكل ذلك تيسير على من كان به درح وهالبط على جرحه أو كان به كسر و أو كسره بجبيره او او مشاكل ذلك كل هذه من مظاهر تيسير الاسلام في الطهارة اولا من لم يجد الماء او وجده وعجز عن استعماله لبرد او غرض مش لاقي بحث عن المي يمين في شمال مش لاقي ميه مفيش ميه حواليا اللي مسافه 4 كيلو داير وادوا مثلا وايه ال 4 كيلو دي, دي تفضل وانا همشي عن اللي. لكن ممكن 4 5 كيلو بالسياره مش مشكله فهي تختلف من واحد لواحد المهم ان انا إذا فقدت الماء إذا عدمت الماء أو موجود ميه بس بتتباع وانا فلوس. ما فلوس مثلا ها فهنا يباح لي التيمم والتيمم عبارة عنه قال الله عز وجل ها يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى أن قال وإن كنتم مر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الضارة أو جمزتم النساء لساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانسحوا وجودكم وإيلكم تيمموا صعيدا طيبا يعني اقصدوا صعيدا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه التيمم الصفه ايه معنيه هضرب ضربه على الارض كده بكفيها بدايتين كده وطبعا ممكن انفض ايديه نفضه خفيفه كده واقوم ماسح وجهي وايه والكفين امسح الوجه والايه والكفين هو ده التيمم اضرب ضربه على الارض وامسح بيها الوجه والايه والكفين واضح التيمم ده يا اخوانه يسد عن الوضوء ولا عن الغسل عن الاثنين يعني لو واحد بقى ظهور ودخل وقت الصلاه وهو لا يجد الماء او يجد الماء بس مش قادر على استعمال ميت ان يكون مريضا وقالوا لو استعملت الميه حيجيلك حسيه او لو المية جت على الحاله ده او الجرح ده هو مش هيتحمله حيوقعه وحيجلفه. ها واحد محروق، عفاكم الله او اي شيء من ذلك او الجو برد بروده شديده جدا اللي الموجوده بينته في المواسير ولا بينه في الحزان. ها؟ ولو اغتسل في ذلك الوقت كصلاه الفجر مثلا ممكن تجيله رعشه يروح فيها خلاص فهنا اذا كان انتقضه ولا يجزي الماء أو على جنابه أو على حدث أشبه ويريد أن يغتسب ولا يجد الماء أو لا يقدر على استعماله يجوز له إيه يجوز له التيامم والتيامم يجزئ عن إيه عن الوضوء ويجزئ عن إيه عن الغسل ينمهم بكامل بأي ونعم ينمهم بإيه لأن التيامم بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل أي سؤال في التيامم يخل شوفنا هذا باتي يمز نعم لا هو يضرب ضربة واحدة امسح بين والكفين ما فيش لليدين ولا رجليه ولا لا رجليه ولا ذراعاته ولا راسه ولا اي حاجه نعم ما فيش ميه و... والحصول على الماء سيخرجكم من وقت الصلاة فاما تتيمم ولا تبحث عن الماء اذا كان الحصول على الماء سيخرج عن وقت الصلاه وقت الصلاه اولى يتيمم ويصلي يتيمم ويصلي والله اكبر اذن واخيرا وصلنا وسلم على سيدنا محمد عليه والسلام